وغريبا وغريبا اهجم اهل عذابك اهجم اه ورد سنين ومصابك ما نسينا جينا يا موسى بن جعفا ما يهمنا التعب والحام جنا وين ناد على بابك ما مريبا جنا وين ناد على بابك وغريبا وغريبا وما مريبا وغريبا <تصفيق> دول الزوارك جالك مد لا يوم حد والموت اعتنو لك ما يخافون دول الزوارك جالك مد لا والموت احتنا لك ما يخافون سحقا وحداك بجدمهم جوك يمشون زلزل الدنيا طمهم من يلطمون زلزل الدنيا طمهم من, من يلطمون اصغار واكبر اعتنينة الموسى بن جعفر جينة اصغار واكبر اعتنينة الموسى بن جعفر جينا وما يمنعونا الاعادة الزورة والله وما يمنعونا الاعادة الزورة والله اه جمآه العذابك اه جمآه ضرد سنينه ومصابك ما نسينا جينا يا موسى بن جعفر ما يهمنا التعب والحال جنا وناد على بابك مريبة جنا وناد على بابك وغريبة وغريبة ومريبة وغريبة, وغريبة. عفك كل شحنه ورانا من نتيناك جبنا بس دمع المصيبة بيه من عناك عفك كل شحنه ورانا ومن نديناك جبنا بس دمع المصيبه اللي بهن العالم حلو وعد نحي ذكرى وانت موعد حزننا الشيعك هنا والجسر موعد حزننا الشيعك هنا مين كتم صب المدامع فاضت نشوف الشوارع مين كتم صب المدامع فاضة شوب الشواري من آخر الدنيا ضريحة نزور جينا من آخر الدنيا ضريحة نزور جينا <تصفيق> أه جمآه العذابك أه جمآه ضرت سنينة ومصابك ما نسينا جينا يا موسى بن جعفا ما يهمني تعب والحام جنا وين ناد على بابك مريبة جنا وين ناد على بابك وغريبة وغريبة ومريبة وغريبة وين ضل ما اكتشف القبر قصا جنع القاع وقبرهم حفرة منا وين ضل ما اكتشف جن على القاع وقبرهم حفره منا صارت يا موسى بن نجح فر كعبه احرار وما تمر لحظه بضريحك ماكو زوار وما تمر لحظه بضريحك ماكو زوار راح وظلت خالد مين ذهب هالقبه شاهد راحه وظلت خالد مين ذهب هالقبه شاهد والحديد اللي كان بيدك ذهب صغناء والحديد اللي كان بيدك ذهب صغناء اه جمعه العذابك اه جمعه ndisnina wa mosaabak ma nisina Jaina ya moussa bin jahfa Ma yihimna eltahab wal haab Jaina wa nadi'la baba khwa ghariba Jaina wa nadi'la baba khwa ghariba Wa ghariba Wa ghariba Wa ghariba Jaina kilman'an ركب طلب من عند حاجه وطالب ومنه غيرك يا ابو طلب الهاين هاي عاشم ترد لي قصدك يا ابني الاجواد قاضي الحاجه تسمك وسط بغداد قاضي الحاجة تسمك وسط بغداد كل من المد على يرجع محصل لي ريده كلمة نلمتع يرجع محصل لي رايد مرادا خاك مرادا يلقاه رايد مرادا خاك مرادا يلقاه أه جمآه العذابك أه جمآه تسنين ومصابت ما نسينا جينا يا موسى بن جعفا ما يهمنا التعب والحام جينا والنادع لبابك مهنا ريبا أداء سامح الشامي كلمات الشاعر وسامت حيني الهندسة الصوتية والتوزيع سيف المنش داوي